اخرج من ديارك ظلوا يقولون اخرج من ديارك ظلوا يقولون الامم نفس الامم والزمن يتكرر لا طاقة لنا اليوم بجالوت اذهب قاتل انت وربك الاكبر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 انقاتل بعد شم يوم اذا رأيت تقاتل ليش تتأخر تتان المهدي يظهر تتان المهدي يظهر وانت من يتخوف وسكت ولحم اخوك ببابك مطجر تتان المهدي المن حتى ضد الصير ما دامك تتان المهدي ما يظهر <تصفيق> لو اخرتنا انقاتل بعد شم يوم اذا رايت تقاتل ليش تتأخر تتاني المهدي يظهر وانت ميت خوف او سكت ولحم اخوك ببابك مطشر تتاني المهدي المن حتى ضد الصير ما دامك تجني المهدي ما يظهر مو انت لم تاني المهدي لم تانيك اذا حاضر يشوفك والحسن يحضر مو انت لم تاني لمتاني. المهدي لم اذا حاضر يشوفك والحسن يحضر من ذاتك تجرد تلقى ذاته وياك ومن خوفك تحرر حتى تتحرر اراي احباد ربك على الفضائيات وحبلا بالسجون وجابا البكر ما هزك ضميرك انت من يادين اراي احباد ربك على الفضائيات او حبلا بالسجون او البكر ما هزك ضميرك انت مليادين مو حتى اليهود الشاف نستنكر او فزح للنجف سني وانت ما حسيت بعد لا تقول شيحي اش جابك الحيدر صدابك عليك وما ما في تحت تتخاف شن خالك علي؟ شاب خيبر؟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 شن خالك علي چا خيبر كلش ايست من غيرتك فد نوب وغسلت ايدي منك بفمعشتنكر على الا قصد هذك عليكم ما في تحت تخاف شن خالك علي چا خيبر كلش ايست من غيرتك فد نوب وغسلت ايدي منك ب12 تنكر الا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يصيح تقله ما اقدر <تصفيق> كلش ايست من غيرتك فد نوب وغسلت ايدي منك ب تنكر ألا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يصيح اكدل ما اقدر لو نفس الحسين ايدق عليك الباب او يطب للبيت ومنيدك يجر اقجر ما تطلع تحارب رحمة للعباس ذكروا مني بسكوتك عاد وتكتر <تصفيق> ألا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يصيح تقل ما اقدر لو نفس الحسين هيدق عليك الباب ويطب للبيت ومنيدك يجرق جر ما تطلع تحارب رحمة للحباس ذاك رملي بسكوتك عاد وتكتر احنا بمقبرة وترشق علينا النار وهذا يموت بيني وذاك يتبتر وانت بلاب امير تبث علينا اخبار جيوش المهدي نصيكة بسل احنا بمقبرة او ترشق علينا النار وهذا يموت بيني او ذاك يتبتر وانت بلاظامير يتبث علينا اخبار جيش اللي مهدي نصة يكبسل ويسكر بس جيشا بياء تريدك اللي يصير بشر ما ينضمن اضمن لي جيش اقدر خليك بمكاني مني لجيب الناس اذا جيش رسولي وبي بشر تسكر بس جيش بس جيش انبياء تريدك اللي يصير بشر ما ينضمن اضمن اللي جيش اقدر خليك بمكاني منين اجيب الناس اذا جيش الرسول وبي بشر تسكر اذا مو زين غيرك انت تصير الزين وروح اقف مكانه وخلي يتكثر قاعد ترضى لي كبسل ينتفض الدين وانت العود مؤمن نايم وتشخر <تصفيق> زاداً شنفلس نشري لكم من در شا ترضى لي كبزل ينتفض للدين وانت العود مؤمن نايم وتشخر بعنه دومن وبيهن بنشرين اسلاح زاداً شنفلس نشري لكم من لو ترضى انت وانا وانت اخوان او ويلمسيح اتحالفه وعشر صيروا يا يقلك صيروا يا يقلك لا وراي تموت لان بس انذبح امريكا لك تفتر صيروا يا يقلك لا وراي تموت لان بس انذبح امريكا لك تفتر وذا حاقد علي قطعني من يرحول وانا طيب شث وظهري والخنجر صير وياي صير وياي اقول لك لا وراي تموت ولك بس انذبح امريكا لك تفتر ولك بس انذبح امريكا لك تفتر مو كلك اريدك انت ظل مرتاح بس صوتك اريده اش بيك ما تقدر بس صوتك اريده اش بيك ما تقدر اذا حاقد علي قطعني من يرحون وانطيك تشفي وظهري والخنجر بس قدامهم لا تهد علي بسيف أستحي أستحق بال اليهود بسيفك أتطبر أستح